ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كامله يوم القيامة ومن أوزير الذين يضلونهم بغير علم ألا ما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 تحتها الأنهال لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكه الطيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون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 ليبيلهم الذين يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له فيكون والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوء في الدنيا حسنة لنبوئنهم في الدنيا حسنه ولاجر الاخره اكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون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 أو لم يروا إلى ما خلق الله من شيء تتفيء ظلاله عن اليمين والشمال إلى سجدة لله وهم داخلون وللله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من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 لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نصيبا مما رزقناهم تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ ويجعلون لله البناس سبحانه ولهم ما يشتهون واذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أَيُمْسِكُهُ عَلَاهُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي الْتُرَابُ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَلَوْ يُؤَخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُم مُّفْرَقُونَ تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ لِيَهْدِيَهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ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 ثمَّ كُلِّ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِ سُبُوَ الْرَّبِّ كِذُلُّا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ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 وضرب الله مثل الرجلين أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لا يقدر على شيء وَهُوَ كل على مولاه أينما يوجهه لا يات بخير هل يستويه ومن يامر بالعدل وهو على صراط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 مَّتِّينَ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُذَلُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا نُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ وَإِذَا رَأَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَا أُولَئِ الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُوا مِن دُونِكَ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمِ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ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 وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبِيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرِي لِلْمُسْلِمِينَ إِنَّ اللَّهَ يَامُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيْتَاءِ ذِي الْقُرْبِ وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَّكَّرُونَ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 بعد قوه ان تتخذون ايمانكم دخلا بينكم تتخذون بينكم ان تكون امه هي اربا من امه انما يبلوكم الله به ولا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 يُرِ لَكُم إِن كُنتُم تَعْلَمُونَ مَا عِندَكُم يَنفَدُ وَمَا الله اللَّهِ بَاقٍ وَلَيَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّ انه حياه طيبه ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون فاذا قرات القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم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 وأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصيرهم واولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون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 وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَاتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ